أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بنغت التراق يا من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق تراقى وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم عيد المساكين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى سمول يا سنعي وترك سدى الم يكن قطفه ممن يمنا ثم كان علقه فقلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل من الزوجين أليس ذلك بقادر على